قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 فناداها من تحتها أَلَّا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إِلَيْكِ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 وَإِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أَسْمَاهُمْ وأبصر يوم يَأْتُونَنَا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 يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي ارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي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 ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إِنَّهُ كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الْأَيْمَنِ وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وكان عند ربه مرضيا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 من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ألى الرحمن عتيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أَوْلَى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جتيا وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ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 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أَمِ اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول وَنَمُدُّ له من العذاب مدا